أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون الذي هو يطعنني ويضيق وإذا مرض فهو يشفين والذي يميتني ثم لا والذي أقنع أيه يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هبني حكمه وألققني بالصالحين واجعلني نتان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وارفقني أبي إنه كان من الله. الله بِقَلْبٍ مُنْفِقٍ وَأُخْنِي فَضْلَ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّذَةَ جَحِيمٍ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ هل تبيكبو فيها هم والغاود وجنود إدريت أجمعون قالوا هم فيها يقتصرون اللهم في ظلم مبين إذ العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا من المؤمنين إن في ذلك لأ هم مؤمنين ربك له